وقال أ ي ض ا إ ذ ا كان ث ل ا ث ة أ ش ب ا ر ونصف في مثل ه ث ل ا ث ة أ ش ب ا ر ونصف في ع م ق ه في ا ل أ ر ض فذاك ا ل ك ر من الماء و أ ي ض ا ه د د ه ع ل ي ه ا ل سلام بالوز ن قال ا ل ك ر ا ل ذ ي لين ا ج س ه شي ء أ و لين ا ج س ه شي ء أ ل ف وما ئ ة رطل وهناك ر و ا ي ا ت أ خ ر ى ا ل ك ر هو قدر معين من الماء إ ذ ا تحقق هذا القدر فلهذا الماء أ ح ك ا م خ ا ص ة يعني يكون حكم حكم الماء النافع حكم الماء الجاري أ ي لا ينجوس إ ل ا إ ذ ا تغير بالنجاسه لونه أ و طعمه او رائحته هذا الماء الكر له ت ح د د ي ا نوعين له ن من التحديد إ م ا نحدده عن طريق ا ل م س ا ح ة أ و نحدده عن طريق الوزن لكن قبل الدخول في التحديد هناك هذه ه عليه وتلوناها وهي الرواية الأولى التي إمام الصادق السلام وتلونها في البداية وهي إذا كان الماء على لم وردت قدر كر في ي ن ج شيء. في مسألة هناك في علم ا ل أ ص و ل الفقه درسوها أ و ستدرسونها يعبرون عنها بالمنطوق والمفهوم منطوق الكلام ومفهوم الكلام المنطوق هو اللي ب ن ف ه من ه م الكلام الملفوظ يعني من النطق أما أما المفهوم نفهمه من الكلام المنطوقتنا لم الكلام المنطوق الحكم الكلام مباشرة المفهوم وسنحكم الكلام مباشر اللي احنا هذا الذي служاجي ولكن فهو في في ف هو يذكر يعني في حيث ينسب ذكر ذكر غير يتم فهمه من خلال هذه ا ل أ ل ف ا ظ ولكن ليس موجود بشكل صريح نفهمه زي مثلا زي مثلا ولا تقل لهما أ ف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أ ف المنطوق يعني اللي بين الظاهر في الكلام ده القرآن الكريم الآية الشريفة أنه كلمة أنه في أف هذه ل ل أ ب أ و ا ل أ م حرام لا تقل لهما أ ف لا ناهيه بتنهي ا ل إ ن س ا ن عن انه يقول ل ا ب و أ م ه أ ف ده ا س م المنطوق منطوق الكلام يعني اللفظ الذي تم نطقه ده الواضح منه و كل ناس تفهم م الكلام م هذا إيه ا ل طيب، ف و المفهوم بقى ل ل آ ي ة مش ذكرته صريحا ً ولكن بيفهم من ا ل آ ي ة إ ن ا ل أ ع ل ى من ا ل أ ف حرام يعني أ و ل ى ما يكون حرام بقى إ ذ ا كان ا ل أ ف حرام يبقى الضرب أشد حرمة يبقى الشتيمة أو السب اشد ل ت ي م ة أو أ السب ش حرمه ة ده كذا مثلا جهنم فالمنطوق الانسان القتل ل ي متعمد حكمه كذا أ و جزاؤه كذا يعني المفهوم هو فين بقى مفهوم فين اللي بيقتل انسان خ ط أ مثلا بيختلف حكمه عن هذا الحكم أ و عندما يقول الانسان أ ك ر م العلماء منطق الكلام ان أكرم, اكرم انسان العالم إ ن س ا ن الذي تحققت فيه هذه ا ل ص ف ة ان ه يكون عالم وانا واجب علي اكرمه、مفهومه. مفهوم الكلام ده مفهوم اللفظ ده ان غير العالم مش واجب علي اكرمه آ ه م م ك ن أ ك ر م ه لكن مش واجب علي أ ن أ ك ر م ه ل أ ن الكرم متعلق به لانه صفة م ح د د ة وهي ان ل ل ع ع م ي ي ل و لم ي ك ن عالم فمش واجب عليك أ ر م هذا المفهوم من الكلام نرجع ل ل ر و ا ي ة ا ل إ م ا م السلام قال الماء اللهم صل على محمد اذا كان الماء قدره كر لم يهجسه شيء مستوى ا ل ك ر ي ة ه بل اصبحا ك ر ا يبعدن لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء من النجاسه ة ا ل م ن ط و ق المفهوم الواضح من اللفظ اي هو المفهوم إ ن ه إ ذ ا لم يابلو قدر الكر نجسه أ ي شيء من هذه النجاسه فلا بد حقا في الكريهه للمنطوق المفهوم كان لازم ن و ض ح ه عشان هي مشكله في الكتاب طيب. اللهم صل على محمد وعلى محمد فالماء اذا وصل مرحله الكر لا ينجسه شيء إ ل ا إ ذ ا تم طبعا تغيره ي باللون أو ا ل طعم او رئه طيب ايه هو الكر تحديدو زي نعرفه قلنا في ه طريقتين إ م ا ب ا ل م س ا ح ة و إ م ا بالوزن و الشيخ المصنف رحمه الله عليه الشيخ ج ا و د مغنيه ي ق و ل م ن ا ل أ ف ض ل اعتماد على ا ل م س ا ح ة م بلاش حكايه ليه؟ الوزن ليه؟ ما هي ا ل أ س ب ا ب التي نرجح بها يعني أو يتم الترجيح بها او التفضيل، تفضيل ا ل م س ا ح ة على الوزن هناك ثلاث ة أ س ب ا ب أ و ل ه ا أ ن تحديد الوزن بالرطل مجمل يعني م س أ ل ة الرطل ل ي ص ع ب الوقت لانه في رطل مدني وفي رطل عراقي مش عارفين وفي ممكن ا ل م الإسلام بعض ي طول انواع مقصود د للرطل ل ا الرطل تانيه مختلف ف ا يبدأ فيه إجمال في الموضوع ومع مفهوم ذلك وصقين فيها. الامر ص للمسألة و فيها ل أ ا ل آ خ ر ان ا ل م ي ة بتختلف في الوزن احنا بقى في ميه خفيفه واحنا ن ل و مشكلة لأن هناك بقى في و ميه ثقيله ا ل م س أ ل ه التالت ان الوزن صعب على معظم الناس يعني ميل هيجيب كر الفين رطل او تلتميه وكذا كيلو عشان يوزنهم عشان نجيب ميه دي ونهزنه عشان ن ت أ ك د انه ر ا ك كره ل ا وش كره في مساله صعبه ف ه ن د م تلاته اسباب بيخلوا المعظم يتوجه لايه ل م ع ر ف ة ا ل ك ر ة عن طريق المساحه مش عن طريق الوزن م س ا ح ة زي ما ا ل إ م ا م السلام قال ايه مساحته ث ل ا ت أ ش ب ا ر و ن ص في, في طوله و تلات أ ش ب ا ر و نص عرضه و تلات أ ش ب ا ر و نص عنقه هو ده ل ي الكره ده حتى الكره ممكن بالويه المساحة ممكن بالنظر كده نقدر نحدد الكره ده أ س ه ل بكتير من مساله أ ل ة و ونص ز ن ثلاثة ثلاثة ل شبار ا ا ا في ت ج ا ت ط و ل و ع وعبق ر ض إذا ك ا ن الماء بقدر المساحة ماء وماء الكرة يتجاه رائح كامل الماء, الماء النابع بقدر يبقى كرة يعني لا يتنجس إ ل ا إ ذ ا تغير لون أ و طعمه أ و رائحته زي ما قلنا سابقا لو تفتكروا في س أ ل ت الشك في الماء المطلق و المضاف لو شفنا ماء مطلق ماء أ ص د ي قدامنا و مش عارفين ده ماء مطلق أ و مضاف و ما ا ب ه الصور ا ل ث ل ا ث ة اللي احنا قلنا هناك هي برضو ه ت ج د ن ا في الكر يعني لو شفنا ماء و كنا عارفين ان ه ك ر وشككنا بعد كده انو زي ما هو كر ولا قل عن كده بنستصحب الايه ك ر ي ة يعني نقول انه كر ونبني على اللي احنا م ت أ ك د ي ن منه وبرضو الماء اللي احنا شوفناه ده كنا م ت أ ك د ي ن انه مش كر و بعد كده شككنا فيه انه هل أ ص ب ح كر وصل م ر ح ل ة ك ر ي ة ولا لا بنحكم باللي احنا م ت أ ك د ي ن منه انه ليس ايه ف مش ع سابقة لا كر ي الكرية ة ولا بدون、الكرية. ابتداء شكنا شك ابتداء يعني فنحكم بين ا ل م ا ك ر ولا الما ء مشكور الحكم هنا ا ن ه لا تحكمش بشيء ذ أ النكور ولا النمشكور عشان ما فيش عندنا اصل أ و ق ا ع د ة ب ق و ل ن ا ل أ ص ل في المياه تكون كورنا شان في شيء بذل منحكمش ي ء ب س ب و ط ا ل ك ر ي ه ولا بنا فيها طيب لو المياه ا ل لحنا محك حكمنا انها مش كر و او سكتنا عنها يعني مش عارفين دي كره ولا مش كر و ويتم الاغتسال فيها او غسل شيء نطي شوية لو ص ل ن ا فيها شيء اللهم صل ى الله ع ل ي ه و محمد والحاله هذه يعني احنا مش عارفين الميه دي كر ولا ماء مش كر ت ه ويبقى ا ل ش ي ء ا ل ن ج س على نجسته يعني, يعني ان الماء اساسا طاهر بيتنجس خلاص انا بتكلم في حاله انه تم غسل شئ نجس فيه, فيه ومتغيرش في الماء في ا ل ص و ر ة ديت الماء بيظل على طهرته ل أ ن ا ل أ ص ل فيه نطهر نحن ت ا ك د ي ن انه طهر وغسلنا فيه شئ نجس ومتغيرش ب ا ل ن ج ا س ة فشككنا ب ق الوقت ان ا ل م ا ء دي ت غ ي ر ت نجست ولا لا ف ا ل أ ص ل انها إيه؟ طهر الاغتسال الغسلنا او الشيء الغسلناه يظل على نجاسته لأن لانه ما ن ت أ ك د منه هو نجس والماء لا يعرف ان يطهر او لا مش طاهر لانه ل يمكن ان يكون ماء قليل او لا يمكن ان يكون م ا كر او مش كر فاذن ا نتاكد منه ان هذا ش ي ء نجس وشكين ان يطهر و لا يطهر فما نتاكد منه هو اللي يمشي يعني بيفضل على نجاسته وفي المساله دي مفروض لو قبلنا حاجه كده ي ب ل ا ح ت ي ا ط هو الافضل في الموضوع ده يعني لو غسلنا شيء نجس مثل هذا الماء مثل هذا الماء اللي احنا بنعرفش ن ك ر ا مشكور يتم الاحتياط فيه افضل يعني لو غسلنا ف ي نجس لا يجتنب هذا الماء افضل لانه ممكن يكون تنجس ا ل ا ح ت ي ا ط افضل نحن الحمد نعرف أنه قر قر أو مش ا ا ت ي في ا ا ط ل س لله أ ن لو لو أو مش ممكن مش ممكن قر قر أن تنجس انهينا فالاحتياط في المسألة ا ل ل أحسن في بحمد يكون ن ه ا ح ص ل المياه نجاب نهاينا المياه انتهينا منه و ن ب د أ في أ ع ي ا ن ا ل ن ج س ا ت وقال تعالى وثيابك فطهر وقال إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أ ع ي ا ن النجاسات اي شيء النجس النجاسه لها معنيين في ا ل ل غ ة وفي الفقه عند الفقهاء وفي اللغويين في ا ل ل غ ة بتطلق على قبح الباطن وقبح ا ل أ ع م ا ل سوء ا ل س ر ي ر ة وقبح ا ل أ ع م ا ل دي ن ج ا س ة و أ ي ض ا بتطلق على أ ي شيء نجس ماديا ومعنويا تستطيع تقول انه في ن ج ا س ة م ع ن و ي ة و ي س م م ا د ي ة وكلاهما بيشملهما المصطلح اللغوي أ م ا عند الفقهاء فهي ا ل ق ذ ا ر ة ا ل م ا د ي ة التي يجب إ ز ا ل ت ه ا ل أ ج ل ا ل ص ل ا ة أ و الطواف الواجب ا ل ن ج ا س ة في المصطلح الفقهي هي إزالتها المادية التي يجب القضارة الصلاة الطوافي الواجب هناك في الكعبة المشرفة النجاسات لأجل للأنواع عدتنا أو في أ و ل ه ا البول وثانيها الغائط ق د سئل الامام إ م عليه ل ل س ا عن الثوب أ و الجسد يصيبه البول قال اغسله مرتين وهذه الرواية محل وفاخ أجمعوا وعملوا الروايات الفقهاء الفقهاء كلهم أجمعوا هذا الحكم بهذه الحكم محل بين من البول ويغسل إذا الإنسان الجسد ب و ل ن ويغسل س ل إذا ا ج أ و الثوب اصابه بول يغسل بالماء القليل مرتين لا حكم ثابت لدى الفقهاء جميعا الغائط سئل ا ل إ م ا م عليه السلام عن الدقيق, الدقيق يعني يصيب فيه خرء ا ل ف أ ر هل يجوز أكله؟ قال إ ذ ا بقي منه شيء فلا ب أ س يؤخذ أ ع ل ا ه وهذا أ ي ض ا محل وفاق بشرط أ ن يكون البول والغائط من إ ن س ا ن أ و حيوان غير م أ ك و ل اللحم وله دم سائل يعني إ م ت ى يكون مش أ ي بول نجس ومش أ ي غائط نجس لا شرطي ن يكون البول ا ل غ ا ح من حيوان شرط ا ل أ و ل يكون من حيوان غير مكللح أ ا ل م وشرط ا ل ا ل آ خ ر أ ن يكون له دم س ا ئ ل ذا يعتبر بول نجس وغائطه نجس أ ن يكون حيوان غير مكللح أ ا ل م وله دم س ا ئ ل الدم السائل هو ايه اللي بيكون متجمع في العروق يعني بي بي بي بيطلع بدفق بيطلع ب بي بي بي ق و ة بيسيل يعني الدماء ب ت س ل ل ده هو الدم السائل ا حيوان غير ما أكل اللحم ب د دم يكون غير أكل وله من قال قد ثبت على ا ل إ م ا م الصادق عليه السلام أ ن ه قال اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه ولا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه تمام نعم الحمام غاءة الدجاج غاءة غاءة البقر رأيت ال البول الحمير حتى كل ده يعتبر طاهر طيب ه ه ه ه ق و ل ك ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ل ه ه ا ه ه ل ه ه ه ه ه ي ه ه ه ه ه لا ب أ س في خ ر ق ه وبوله يعني أ ن ه مفيش ن د ا س ة من فضلاته بشكل عام ده السابق الحيوان الذي لا يأكل ونفسه سائلة الحيوان الذي الأرض الطير لحكم آخر. الحكم... الحكم الطائر فضلاته يأكل على لحكم نفسه يدب عن حكم هو طهرة أخر سواء كان بيتكل ل ح م أ و ميتكلش لحمه ده ب ا ل ن س ب ة للطائر بول و اه كل الفضلاته ط ا ه ر ة و إ ن كان غير ماكول ا ل ل ح م <تصفيق> طيب ده ب ا ل ن س ب ة لحكم الطائر السمك ا ي ه ما روح مثال السمك ده مش、حرم. لا مش مش, مش فيه حاجه حرا لا دوما ولا ذبوله ولا دم ولا اي حاجه طيب في ف ق ر ة في م س أ ل ة الطيور اشكال يعني ورده نخليه للدرس الجاي لانه ياخد تركيز ش و ي ة ياخد شرح بس نكمل ا ل ف ق ر ة اللي بعده الحيوان الجلال هو الحيوان الجلال ح ي و ا ا ن ل هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان ي ت غائط ذ ى على غ ا ل إ ن س ا ن ذا الحيوان الجلال وعنه أ ي ض ا أ ن أ م ي ر المؤمنين عليه السلام سئل عن ا ل ب ه ي م ة التي تنكح فقال حرام لحمها ه ا وكذلك ل ب ن الحيوان الجلال طبعا احنا الحيوانات بشكل عام يعني بالنسبه للحيوانات الي بيؤكل لحمها شرعا زي الجمال والبقر والجاموس والغنم والماعز وما ش ب ه ده اعتاد الناس على اكله وفي انواع ت ا ن ي ة الناس ما اعتدتش على اكله ولكنها حلال شرعا زي الخيل والحمير والبغال ايه سبب الناس ماكلتهاش وليه في الروايات انها مكروه أ ك ل ه ا لانها كانت تعتبر اهم وسيله مواصلات عند الناس الفتره دي ل ر بالتنقل والتواصل بين الناس وبعضها كان على هذه المواصلات و س ي ل ل ا ح ي ر ل ل والفرسة والخيل والمشاكل لذلك كانت مكروهة أكلها لأنها للناس ب تسبب غ ا كانت كانت مشاكل ا ا مكروهة في ا مع ع ب ض ه من البعض والله أعلم ل و ق الموضوع فأعتقد في الغالب الكلاغة ارتفعت يعني خلاص. بس طبعا الناس تعافها لتعاودها تتحلل فأعتقد في أن بس بالنسبه للحيوانات ديال الناس خدت سواء ت ع و د ت اكله او متعودتش المهم الحلال ي شرعا ً سواء كان بقر أ و سواء حمير أ ي ح ي و ا ن ة ت د ي ا ذ ا تغذى على ع ض ر ة ا ل إ ن س ا ن أ و يعني غائط ا ل إ ن س ا ن ولحم ه ت بنى منها اعتبر في الفقه أ ن اصبح جلالا ويحرم أ ك ل ه هل بيحرم أ ك ل ه على طول و لا ممكن يتم تطهيره من الاكل أ ك كل ل ح ي و ن له فترة محددة. الشرح حدده له لو العزرة ل حدده فترة وتغذى محددة ساب ا ب أ الطبيعي、له. العلف الطيب بتاعه والعلف الطبيعي له لفترة م ح ده د ة يعتبر ا الجلل الراح حلالا ويصبح منه يعني في القبل لابد يترك اربعين يوم يعني يسيب ا ل غ ا ئ ة ا ل إ ن س ا ن ده تماما و ي ت غ ز ى على العلف بتاعه الطبيعي لمده ة أربعين عد ع يوم ي لو ل هذه اربعين ل ع ذ و د أ يأكل ل ا ل ل ف بتاعه ب ا ط ع ع ي ي مدة أ ر ب يوم يعتبر عليه طبيعي على وأصبح بالنسبة للبخر راحل كده ممكن الأكل أنوان الاسم الجلل دل عليه وأصبح طبيعي ممكن مده تطهرته عشرين يوم, 20 يوم. الغنم مثلا ً لو ع ش ر ة ايام بعده بيطهر البط خمس ايام البقر عشرين يوم ا ل د ج ا ج ة ثلاث ايام المعدتها صغيرة دي. <تصفيق> طيب. وكذلك يحرم لحم الحيوان إ ذ ا و ط أ ه إ ن س ا ن ومتى طبعا حرم أ ك ل الحيوان بسبب الجلل او وط ا ل إ ن س ا ن يندس بوله و خ ر ق ه ولا يحل شرب لبنه تمام يعني الحكم اللي احنا قلناه سابقا في م س أ ل ة البول والغائط ده ب ا ل ن س ب ة ليه الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فالبغل هنا او ر أ الحمار ا ا التي ج ت ل نحن ح نكون ه تحولت الى جلال يعتبر بلها و نجس و غ ا ئ ت ه ا باي نجس لان في ا ل ح ا ل ة دي مما لا ي أ ك ل لحم ه لما تطهر يرجع ت ن ظ ي ت ه ا تبقى حلال و غير نجس اه احنا قلنا الوقت ذكرنا ا ثالث ن ن من ي ن ج النجاسات المني سئل الامام الصادق عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك مكانه فاغسله كله وقال خلي بالكو عشان هنا بيختلف الحكم شويه عن, عن البول والغائط ه ن ا شرط واحد هنا كان شرطين هنا الشرطي كله دم سائل سواء ب أ ك ك ماكل اللحم أ و غير ماكل اللحم تمام سواء اكان ماكل اللحم أ و غيره أ م ا ما لا دم سائل له فمن يهو طاهر كدمه تمام المذي والوذي سئل ا ل إ م ا م الصالح عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال لا ب أ س به والمذي ماء ابيض لذج يخرج عند الملاعبه أو التفكر في الجماعة خ أما وكلافهما للدم الوذي البول طاهر بنوصل فيخرج بعد البول وكلافهما طاهر بعد كده قال ا ل إ م ا م عليه السلام إ ن أ ص ا ب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إ ع ا د ة و إ ن هو علم قبل أ ن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه ا ل إ ع ا د ة وسئل إ عن دم البراغيث قال ليس به ب أ س قال السائل إ ن ه يكثر ويتفاحش قال و إ ن كثر الفقهاء قالوا ب أ ن كل حيوان له نفس س ا ئ ل ة فدمه نجس ا ل م ن ي نفس الحوك سواء كان ما ا ق ل اللحم او غير ما ا ق ل اللحم قليل كان الدم او كثير ف ك ذ ا ي ع ت ب ر بان هنا شرط واحد في البول والغائط كان شرطين ان يكون حيوان غير ما ا ق ل اللحم ي ك و ل و ن نفس س ا ئ ل ة هنا لا يقولون نفس س ا ئ ل ة يعني معنى كدا ان م أ ك ل اللحم برغم انه بولو و... و... ولكن امام ا ل م س أ ل ة في ا ل د م إن ش ا ء ا ل ل ه نقف ر ي ن ف ه ذ ن الله و الدرس القادم س ن ب د أ في ا ل م ي ت ة ولكن سيبقى في م س أ ل ت ي ن م ن ر ج ح ه م سريعا م س أ ل ة في الدم بنتطرق لها ومساله أ ل متعلقة ة في ب ط ي و ر إن شاء ا ل ل بنشرح ف ي الدرس ا ا ل ق د م وصلى الله ع ل ى نبي ق ه ل ب ي ت ه ا ل ط ي ب ي ن ا ا ل ط ه ر ي ن